بسمِ اللهِ الرَّحمَانِ ررحم وَآاداتِ ضَببحَا فَموراتِ قَدحَا فَْمغاتِ صبحَا فَأَثَر نَ بهِينَقُ فَسَطُنَ به جَ إِ الإِ سَانَ لِرَّه